تعرف كم ينبط قلبك في السنة اثنين مليون نبضة في السنة ما تملك منها واحدة لو ملك الكون ما ملك نبضة واحدة انا لن اقول ستفعل وسأسعل انا عن كل نبضة لا والله انه لا اله الا كل قطرة دم ضخها قلبك الى عينك فأغفرت حرام فتسأل وكل قطر دم دخها قلبك إلى أبنك فسمعت حرام ستسأل سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا فورب السماء والأرض إنه لحظ من سماء من يَا رَبِّ نُورُ سُدَيْنِ كَوَسِعَتْ أَوْجَاعَهَا فَزَرُتْهَا بِرُومٍ كَرَسُولِ warashat wa jamalata khassat damu wa jamalata jamalati